والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحلنا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يشعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور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 من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك واللعين تدون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا مستجابون لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير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 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 ومن الجبال جُدَدٌ بِيضٌ وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب وَالْأَنْعَامِ مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غَفُورٌ إن الَّذِينَ يتنون كتاب الله وقاموا الصلاة مِمَّا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم وجورهم يزيدهم من فضله إنه غفور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 كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من أذابها كذلك نزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلقا ففي الأرض فمن كفر رف عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بقته ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدون من دون الله يرون ماذا خلقوا من الأرض لهم شركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن الظالمون بعضهم, إلا بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم